فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَهُمْ وَفِيَهُمْ نَصِيبًا غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فيه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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا مِنَ الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذَلِكَ ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية وَلَوْ بَقِيَتْ يَنهَمُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا, إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 الناس وكلا نقص عليك من أنباء الروس لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وَقُلَّّذنَ لا يُؤمنِنُون عمللُوا عَ مَكَانَةِكُمْ إِ عَِلُون وَ تَظِرُون إِ مُم تَغِرون وَلَِّهِ غَيبُ السَّماواتِ وَالْأَمُضِ وَإلَيْهِ يُرجَعُ الْ الأأَممرر كُلُّ فَعبُدُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل بَّ عَكُمْ تعَقِلون نَحنُون قُص عَلَيكَ حْسَنَ القَصصِ بِماَا بماَا أَوحَنَا إلَكَ هذا القُآانَ وَإِنكُتَ مِنْ قَبِه وَإِنكُتَ مِنْ قَبِِهِ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 كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ